وَإِذْنًا تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ هُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ أرو ما فيه لعلكم تتقون، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاءُنَا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 وَاتَّلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَأَتَّبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِي ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اغفل الى الاضط وتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثلا القوم الذين كذبوا في آياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذ ذَبُوا بِآيَاتِنَا وَإِنْفُسِهِمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ